لا يحظ الله الجهر بسنوء من القول إلا من ظلم وكان الله سبيعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوا أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أي يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أي يتخذوا بين ذلك سبيلا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 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أردنا الله جهرة فأخذتهم صعطة بغلبهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم عن ذلك وآتينا نوسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا له دخلوا الباب سجدا وقلنا له لا تعدوا في السمت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلفا بل الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريع بهتالا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن فريب رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلقوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا برفع الله إليه وكان الله عزيزا حكما وإم أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبقل من الذين كذبوا حرم عليهم طيبات أقبلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنوه عنه عكبه أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 وأو من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأصباغ وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وصريمان وأتينا داودا زبورا ورسولنا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولنا لم نقصصهم عليك وكلم اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۚ رُسُلًا نُّبَشِّرِينَ وَنُذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَّا كِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنَّهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عن سبيل الله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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وَمَنْ يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أجورهم ويزيدهم من فَضْلِهِ وأما الَّذِينَ استنكفوا واستكبروا فَيُعَذِّبُهُمْ عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزل إليكم نور مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلون في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه سراط مستقيم يستفتونك قل الله يفتيكم في المكالمة إن مروء هلك ليس له ولد وله أختون فلا نصوا ما ترك وَهُوَ يَرِثُهَا إِلَّا مَنْ يَكُنَّ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بنيمة الأعوام إلا ما يطلع عليكم إلا ما يطلع غير محل الصيد وأنتم خرّم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحملوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلاء ولا القلاء ولا آمن البيت الحرام يبتمن تظلم ربه ورضوانا وإذا حللتم فاستعدوا ولا يدرمنكم شلان قوم أن شدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعطوان واتقوا الله إن الله شديد عقاب قرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أؤمن لغير الله, الله به والمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأنت استقسموا بالأزلاء ذلك الفصد اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخلصتها غير متجالف لإتم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أقل لهم قل وقل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح وما علمتم من الجوارح المكربين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسقن عليكم وذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع القساب اليوم أقل لكم الطيبات وطعام الذي أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أوتوا الكتاب من قبلكم إذا من أجورهم محسنين غير مسافحين ولا متخذين أخدام ومن يكفر من إيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فانسلوا وجوهكم فرسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن قوم جرب فطهر وإن قوم مروا أو على صبر الأوجاع أحد منكم من الغائط أو لا النساء أو لا مصد من النساء فلم تردوا ما فتجمعوا صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم ومثاقه الذي واتقكم به إذ قلتم سمعنا وعطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا ان الله شوذا ولا يجرمنكم شنئا قوم على الا ان لا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا يجرمنكم شنئا ولا يجرمنكم شنئا قوم على الا ان لا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأدر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمَنُوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أي ينصتون إليكم أيديهم أي ينصتون إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ بني مِنْ تَقْبِنِ إِسْرَائِيلَ وَرَعَثْنَا عشر نقيبة وقال الله إني معكم لأن قمت صلوات وأتيت الزكاة وأمنت برسوله وعذرتهم وأقرضتم الله قرض حسنا وأقرضتم الله قرض حسنا لو كفروا أنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فَبَطَلَ سَوَاهَا السَّمِيل فَبِمَا مَنَعَهُمْ مِنَ الطَّقْيِةِ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْجَرِيمَةَ لَمَّا وَضَحَتْ وَنَسُوا قَضَاءً مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَارْهَبْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذكروا به فَأَرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَادِيَاتِ وَالضَّبَّاحِينَ أَيْنَ الْأُمَمُ الْخَايَامُ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قُنْتَذِرُوا رَسُولَنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُنْذَرُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مبين. يهدي به الله من اتمع رضوانه السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ولف السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وحباؤه وَلَئِنْ ظَلَمْتُمْ لَنُعَذِّبَنَّكُمْ وَمَا بل مِنْ نَصِيرٍ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا لكم على اللَّهَ من الْعَزِيزُ أن يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يبين لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ من الرُّسُلِ أَن, تقولوا أن تقولوا مَا مشير ولا نذير فقد جاءكم مشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة قَدْ أَبَلَّا اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَنَّهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ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 قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فاخرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيمون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين وَقَتَلَ عَلَيْهِم نَبَ أَبْنَي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ قال قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ صَدَّتَّ إِلَيَّ يَا دَكَنَ تَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِقٍ يَدَ إِلَيْكَ لأقتلك إِنِّي أَخَافُ أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب الله وذلك جزاء الظالمين فطوعد له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاصرين فبعت الله غراب يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أن ذلك كتبنا على بني إسرائيل إنه من قدر نفسا بغير نفسنا وفساد بغير نفسنا وفساد في الأرض فكأنما قدر الناس جميعا ومن أقيامها فكأنما أقين الناس جميعا ولقد جاءهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد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 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله رحيم رحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وطقو إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله واطقو إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يقدرون الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهم قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين قالوا سنعول للجنة سنعول لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد موادره يقولون إن أتيتم هذا فاخذوا وإن لم تعطوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الزنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون الكذب أكالون للصحب فَإِنْ جَاءُكَ فَقَضٍ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ طَالُ بَيْنَهُمْ فَلَا يُبْرِكُ شَيْءٌ وَإِنْ حَكَمْتَ فَقَضِ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ